الشيخ ران شكرا حياك الله في حان ننتقل الى محمد معنا تفضل يا محمد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نعم حياك الله سم حياك الله شيخ انا عندي سؤال كده. كده. طيب اطرح سؤالك يا محمد ايوه سؤالي هو في بعض الجهاد بتطلق التكفير على بعض الحكام يعني انا بس حس انا بخ... يعني مع اصحابي لما بنتونس بنقول هذا الرئيس البعيد مثلا كافر ولا لا مثلاً بإنسان بشار الأسد في ناس بقولوا هو كافر وفي ناس بقولوا لا وفي الحديثة اللي بقول يا أخي الأحد الذي بيننا وبينهما الصلاة وبنشوف في التلفزيون أنه بعض اللقطات بتجيبينه بشار الأسد يصلي هل بشار الأسد كافر؟ ولا لا باعتباركم جهة رسمية أرجو منكم الإفادة يا أخي ما كلفك الله بهذا بالكلام بالناس وتكفير فلان وعلان ما كلفك الله بهذا وانصح إخوانك أنهم لا يدخلون في هذه المواضيع هذه مواضيع خطيرة وأيضا هذه ليست من شؤونكم تكفير الناس لا يجوز إلا ببرهان ويكون هذا عند أهل العلم والبصيرة إذا احتيج إلى بيان الحكم وأما إذا لم يحتاج إلى بيان الحكم فلا يجوز أن يكون هذا حديث المجالس وانشغال الناس بذلك لأن هذا فتنة